بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وطرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف 119. يؤفك عنه من أفك قتل الخراصون 110. الذين هم في غمرة ساهون 111. يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون 113. ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون 114. إن في جنات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 وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتلك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قَالَ سَلَامٌ قُمْ كُرُومٌ فَارْغَا إِلَى أَهْلِهِ فَجَاءَ بِعَجَلٍ سَمِينٍ فَأَقْرَبَهُ إِلَيْهِمْ قَالَ أَلَا تَأْكُلُونَ فَمُجَسَّ مِنْهُمْ خِيفَةً قَالُوا لَا تَخَفْ وَبَشِّرْهُ بِغُلَامٍ عَذِيبٍ 113. فأقبلت مرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم 115. قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين 117. لمرسل عليهم حجارة مسومة عند ربك للمسرفين فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها غير بيق من المسلمين وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم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 124. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كرمين 125. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين 126. فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون 127. فما استطاعوا من قيان وما كانوا إنهم كاموا قوما فاسقين والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهبون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله 124. لَكُمْ لكم منه نذير وَلَا 125. ولا يتجعلوا مع الله إلها آخر 126. إني لكم منه نذير مبين 127. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون 128. أتواصروا به بل هم قوم فما أنت بملوم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس مَا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فَإِنَّ الَّذِينَ غَلَمُوا ذَنبًا مِثْلَ ذَنبِ أَصْحَابِهِمْ فَلَا يَسْتَعْجِلُونَ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهِمُ الَّذِي يُعَدُّ